صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم ت ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال الناسل عنه يتذكر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قراء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وبث القرار وجعل نور الله انت الذي يضل عن سبيله قلت متعوا فان مصيركم الى النار قل عبادي الذين امنوا يقيمون وم مما رزقناهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيا من قبل من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف